المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن بل ما أجمل وأحلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا وهو يوصينا بعيشة الغرباء قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بينما كنت أسير إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بمن بي فقال لي ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، والغريب أحبتي الذي لا دار له ولا وطن له ولا أهل له يشتاق دائما للرجوع إلى أهله وإلى داره ووطنه عباد الله أما من مظاهر الغربة في زماننا اليوم وهي كثيرة متنوعة وإليكم بعضا منها غربة في العقيدة فلا يوجد من هو متمسك بأعيدة السلف من جميع جوانبها إلا قليل من الناس وانظر في كثير من بلدان المسلمين حيث انتشرت بدع وخرافات وشركيات وضلالات سحرة وقهران والله المستعان ومن مظاهر الغربة أيضا غربة في تطبيق الشريعة والتحاكم إليها فلا يحكم اليوم في أكثر بلدان المسلمين إلا بأحكام وقوانين الكفرة الفجرة حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون ومن المظاهر أيضا غربة في الالتزام بأحكام الإسلام وقل المصلون وكثر المغنون والله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن المظاهر أيضا غربة في السلوك والأخلاق الفاضلة فلا نكاد نرى من يتخلق حقيقة بأخلاق الإسلام في المعاملات وغيرها فقل القدوات والأسوات فكيف نستطيع كيف نستطيع أن نؤثر على غيرنا إذا فقدنا أخلاقنا وقيمنا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ومن مظاهر الغربة أيضا غربة أهل الحق ودعاة الإسلام وتسلط الأعداء عليهم وإداءهم بشتى أنواع الأدى والنكال سجن وتغريب ومصادرة أموال وما ضرهم والله فلاهم عند الله أحسن مآل قال سبحانه الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها لأنها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ومن مظاهر الغربة التي أصبحت واضحة للعيان قربة في عقيدة الولاء والبراء حيث ميعت هذه العقيدة ميّعت هذه العقيدة عند كثير من الناس وأصبح الولاء والحب للدنيا ومصالحها فأصبح أعداء الله أصدقاء أصبح أعداء الله أصدقاء ما كأن الله قال لا تتخذوا عدو وعدوكم أulia ما كأن الله قال لا تتخذ اليهود والنصارى أulia مالي وللنجم يرعاني وأرعاه أمسا كلانا يعاق الغنب جفناه لي فيك يا ليل آهات أرددها الله لو تنفع المحذون أواه إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجدنك الطير مقصوصا جناحه كم صرفتنا يدن كن نصرفها وبات يملكنا شعب ملكنا ورغم كل هذه المظاهر والمخاطر سنظل متفائلون واثقون فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ورغم هذه المظاهر والمخاطر سنظل متفائلون واثقون فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكنني في ظل هذه الظروف، أحذر الغرباء من أمور أحذر الغرباء من أمور أولها فتنة الشبهات والتأثر بأهلها الذين هم الأكثر في عصور الغربة احذر احذر بارك الله فيك من كلامهم المعسول ومن كلامهم الذي يغيرون فيه الحق إلى الباطل أحذر الغرباء من فتة الشهوات التي تطم وتصم وتجعل كثيرا يتنازلون وينغمسون في زخل في الحياة الدنيا وملذاتها أحذر الغرباء من اليأس والقنوط من ظهور الحق وانتصاره أمام تكالب الأعداء وتسلطهم على أهل الخير بالأذى والابتلاء أحذر الغرباء من الأجلة وقلة الصبر على الأذى مما يؤدي إلى التسرع والاستدام مع أهل الفساد دون مراعاة للمصالح والمقاصد فينشأ من جراء ذلك فتنة أشد وفساد كبير اللهم ننصر دينك اللهم ننصر دينك اللهم ننصر دينك اللهم ننصر دينك